بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم, لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم عنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا.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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فَإِذَا أُوذِيَ فِاللهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ يصر من ربك لا يقول إنكنا معكم أ الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا المنافقين وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا ولنحمل خطاياكم, وَلْنَحْمِلْ خَطَاياكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَأِسُوا مِن رَّحْمَتِهِ أُولَئِكَ يَأِسُوا مِن رَّحْمَتِهِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا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 أإنكم لا الرجال وتقعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين.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 قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا إِلَّا كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم ومسيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين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 موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أوليانهم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 فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد باياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تكون بيمينك اذا لرتابل بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا جل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينه بغته وهم لا يشعرون.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 وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فانا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض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 وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَاهُمْ فَلَمَّا نَجَاهُمْ إلَى الْبَرِّ إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ